ت كل واحدة منهم نسكين، وقالت خرج عليهم، فلمَ رأينه أكبرنه وقط؟ طعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا من فذلك ن الذين امتنن فيه، ولا قد راوته عن نفسه فاستعصم، ولا إلّم يفعل ما. جَنَنَ وَلا يَكُونَنَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالُوا رَبِّ السِّجْنَ أُحِبُّ إِلَهِي مِمَّا يَدْعُونَنِ إِلَيْهِ وَإِن لَّا صْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ نَأْفُ بِإِلَيْهِمْ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ نَأْفُ إِلَيْهِمْ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا التاحين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إن يحمل فوق رأسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين قال لا طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إن تركت من لا تقوم لا يوم نذل الله وهم بلا خيرتهم كافرون واتبعت من لا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله.